ذانك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض إتياء طوعا أو كرها قالتا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماءات في يومين وأوحى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 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن فإن بما أرسلت به كافرون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 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما فاستحبوا العما على الهدا فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 ولا نجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد بِمَا جزاء, جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 وَإِمَّا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْقَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربكم يسبحون له بالليل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا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 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حَكِيلٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِالرَّسُولِ مِن قبلك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 وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُوطٌ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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ